في ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين دلهم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا كشف عنا العذاب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 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقيون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين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 فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم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 إنه كَانَ عالياً مِنَ المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء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 خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ لُقْمٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِ المُتَّقينَ فِي مَقامامٍ أَمين فِي جََّاتِ وَعيون يَلْلبَسُونَ مِن سُندُ سٍ وَإسْْتَبََخم مُتَقابين كَذَلِكَ وَزَوْجْنَاهُم